Allah akbar, Allah akbar. Åshhadu an la ilaha illallah. Åshhadu an Muhammadan Rasul Allah. Hiiya alla salat, hiiya alla falah. Qad qamat salat, qad qamat salat. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى استوى أقيموا صفوفكم اعتدنا أتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الله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 أسراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم الشيطان سوّل لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأجبارهم ذلك بأنهم وَمُتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرَّهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْدَثَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُم فَلَعَرَفْتُمُ ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخبركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم وشاقوا الرسول من nadim att belysa dem Hudda, låt ingen förvåra Allah något, låt ingen förvåra Allah något, och سمع الله لمن حمدا. ربنا لك الحمد. الله, الله أكبر. الله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 Självklart الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا en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 إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عنهم نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم الله الله Salam!